يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن بسم الله الرحمن الرحيم كلا وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ innel abrar lanfiin 'ainim 'alan ara aayekam zuruna ta'rifu fi wujuhikum radadun إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ قِتَامُهُ مسك خاتمُهُ مسك وفي ذلك فلَّق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وميزان ومزاجه من تسني من عيني يشرب بها المقربون ومزاجه من تسني من يشرب بها المقربون ومزاجه من تسني من عين يشرب بها صدق الله